أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم واتلوا آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال فتقبل يتقبل لأقتلنك يتقبل المتقين عليهم ولم الله بني آدم من من إنما من نبأ إذ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 ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم, ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون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 لكل جعلنا منكم ش ر ع ة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أ م ة و ا ح د ة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إ ل ى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين آ م ن و ا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه ا ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل وارسلنا إ ل ي ه م رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون